في رده على عثمان فسعى بالتكفير علشان محمد رحمه الله بالتكفير للامه خاصها وعامها وقاتلها على ذلك جمله الا من وافقه على على قوله عرفنا ان هذه الجمله اراد بها تكفير عباد القبور فاطلق الامه هنا على عباد القبور وانما عدل عن عباد القبور الى الامه من باب من باب التلبيس انه قد بلغ الغايه في التكفير ولذلك قال الشيخ رحمه الله تعالى وصريح هذه العباره ان الشيخ كفر جميع هذه الامه ان الشيخ كفر جميع هذه الامه من المبعث النبوي الى قيام الساعه الا من وافقه على قوله الذي اختص او اختص بهم ثم بين ان الشيخ انما دعا الى التوحيد واذا نبذ وترك الشرك ولدينا في جمله كلامه ان الشيخ رحمه الله تعالى كاصل ولكن هذا الاصل فيه عموم وهو قوله ان الشيخ لا يكفر الا على هذا الاصل الذي هو التوحيد وترك التوحيد وكذلك تلبس به الشرك لانه اذا تلبس بالشرك ترك التوحيد بعد قيام الحجه المعتبره بعد قيام الحجه المعتبره وقد عرفنا ان هذه فيها فيا اجمال هنيدي لابد من النظر في كلامه رحمه الله تعالى كغيره يفسر هذا الكلام المتشابه لان قيام الحجه هذه لفظ مجمله تحتاج الى بيان وقوله ولا يكفر هل اراد به الوصف او اراد به الحكم قد عرفنا ان نفي التكفير لا يستلزم عند الشيخ رحمه الله تعالى لا يستلزم اثبات الاسلام اذا قال لا نكفر هنيدي لا يلزم من ذلك انه اثبت له وصف الاسلام فبالنظر في كلام الائمه رحمه تعالى سيما في هذا الموضع لابد من معرفتي هل يقول بالفرق بين الاسماء والاحكام هذا اولا وثانيا هل يفرق بين المسائل الظاهره والمسائل الخفيه ثالثا هل يفرق بين نوع الحجه من حيث البلوغ او من حيث الفهم هذا اصل ثالث وكذلك قوله المعتبر هذا ينظر فيه باعتبار اصل الرابع وهو ان ما كان عربيا وبلغته الحجه باللغه العربيه فقد كفى وان كان اجنبيا بمعنى انه لا يحسن اللسان العربي فلا بد من مترجم يترجم له اذا نظرنا الى هذه الاصول تفهم حنيذ ان قوله لا يكفر اراد به تكفير الذي يعذب عليه بمعنى انه يحكم عليه كافر ظاهرا وباطنا كافر ظاهرا وباطنا لان الاصل في من اظهر الكفر ان نحكم عليه في الظاهر ثم اذا قامت عليه الحجه نحكم عليه بانه كذلك كافر في في الباطن وبهذا نحكم عليه في الاخره بانه خالد مخلدا في في النار ومر معنا كلامه رحمه الله تعالى في من هذا التاسيس باب يني كلام واوضح كلام ثم قال وهو محل درسنا واما قوله هي عثمان وجعل بلاد المسلمين كفارا اصليين يعني الشيخ محمد بحمد الله تعالى حكم على بلاد المسلمين على جهه العموم لانه اتى بال بلاد المسلمين يعني جميع بلاد المسلمين حكم على اهلها بانهم كفار ثم ليس مرتدين بل كفار ها اصلا فقال شيخنا في رده فهذا كذب وبهتان البهتان القذف بالباطل كذلك اذا افترى الكذب والاسم البهتان ما صدر ولا لقي يعني مصدرنا من الشيخ رحمه الله تعالى انه جعل بلاد المسلمين بلاد كفر ثم انه كفار اصليون ولا اعرفه عن احد من المسلمين يعني ليس هذا الحكم منفيا عن الشيخ رحمه الله تعالى بل حتى عن احد من من المسلمين قال ولا اعرف عن احد من المسلمين فضلا عن اهل العلم والدين بانه حكم على جميع بلاد المسلمين بالكفر لانه ان علق الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ محمد الكفر بالشرك فليس كل المسلمين يفعلون الشرك فمن وقع في الشرك ولو كثوروا كفار لا إشكال فيه وهذا لا يعنيه الشيخ أنه لو ينفي هنا أن من وقع في الشرك الأكبر لا, لا يكفر وإنما هل كل من كان في بلاد المسلمين وقد وقع في الشرك هذا لا يقول به أحد البتة وما يطلقه بعض أهل علمه كذلك الشيخ محمد رحمه وتعالى أو أتباعه يقول ان اكثر الناس لا يفهمون التوحيد او لا يعلمون التوحيد او يجهلون التوحيد هذا باعتبار النوع ولا يلزم من ذلك ان ينزل على على العين كما يقول الله تعالى في موضع لكن اكثر الناس لا يشكرون ولكن اكثرهم لا يعلمون هذا من جهه العموم من جهه النوع اما زيد من الناس فيحتاج الى ماذا الى النظر في في حاله لان الكفر وصف حقيقه فلا بد حينئذ من تنزيل الحكم عليه اذا قام به الوصف واما اذا لم يكن به الوصف ان لا يحل ان يقال ماذا انه كافر قال ولا اعرف عن احد من المسلمين فضلا عن اهل العلم والدين بل كلهم مجمعون على ان بلاد المسلمين لها حكم الاسلام في كل زمان ومكان في كل زمان ومكان هذا اذا لم يظهر الكفر والشرك ولذلك قال وانما تكلم الناس في بلاد المشركين تكلم الناس في بلاد المشركين ولو كانت في الاصل هي بلاد للمسلمين وانما تكلم الناس في بلاد المشركين ثم بين صفه هذه البلاد التي توصف بكونها بلادا للمشركين الذين يعبدون الانبياء او الملائكه توصيح يعني فعلوا الشرك ولو قدر ان ثم قريه او بلد او نحو ذلك جميع قد وقعوا فيه بالشرك الاكبر وكان ظاهرا فلم ينكر هل يذ لا يقال فيها ماذا بلاد المسلمين لان الشرك قد ظهر وصار فاشيا ولم ينكر و يحكم على البلاد لعال الاعيان يحكم على البلاد بانها بلاد مشركين فرق بين النوعين فالذي اثبته اولا الشيخ رحمه الله تعالى ان بلاد المسلمين هي التي لم يظهر فيها الكفر ولم يكن فيها الحكم الجاليا على احكام الكفر بل احكام المسلمين وشعائر الاسلام قال وانما تكلم الناس في بلاد المشركين الذين يعبدون الانبياء والملائكه والصالحين ومن عبد هؤلاء فلا يكون مسلما حينئذ لا يقال ماذا لا يقال اول كفر مسلما لان هذا ليس بمسلم بل هو كافر مشرك وثانيا اذا تواطأ الناس على ذلك لا يقال فيه ماذا لا يقال فيه انه كفر المسلمي ولا انه جعل بلاد المسلمي بلاد كفر بل هي بلاد كفر وشرك فارق بين النوعين اذا عرفت الاوصاف عرفت حينئذ ماذا احكام الديار اذا عرفت الاوصاف عرفت حينئذ احكام الديار قال الذين يعبدون الانبياء والملائكه والصالحين لان الدار الدار تابعه الدار تابعه وليست متبوعه الدار تابعه وليست متبوعه واضح الدار تابعه لنحكم على الدار بكونها دار كفر او دار اسلام باعتبار ما يكون من عمل باعتبار ما يكون من عمل اما لو عكسنا واجعلنا الدار متبوعه لو حكمنا بالدار بكونها لو حكمنا للدار بكونها دار كفر اذا يمتنع ان يوجد فيها مسلم يمتنع ان يوجد فيها مسلم بالاجماع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكه وكانت مكه داره دار كفر دار كفر ومع انه على ايمانه والصحابه كذلك على ايمانه اذا الدار تكون ماذا تكون تابعه لا متبوعه وهنا يقع الخلل عند كثير من الناس قال هنا وإنما تكلم الناس في بلاد المشركين الذين يعبدون الأنبياء والملائكة والصالحين ويجعلونهم أندادا لله رب العالمين أو يسندون إليهم التصرف والتدبير كغلاة القبوريين فهؤلاء تكلم الناس في كفرهم فهؤلاء تكلم الناس عموما في كفرهم وأنهم كفار على التفصيل الذي مر معنا في إطلاق الاسم والحكم في التفريق بين الأسماء والأحكام فهم يجعلون بمجرد تلبسهم بالشرك الاكبر حكمنا عليهم بانهم مشركون اما كونهم خالدين مخلدين في النار فهذا بناء على قيام الحجه الرساليه بلغتهم او لا قال فهؤلاء تكلم الناس في كفره وشركه وضلالهم والمعروف المتفق عليه عند اهل العلم ان من فعل ذلك يعني الشرك الاكبر من تلبس به الشرك الاكبر ممن ياتي بالشهادتين يحكم عليه بعد بلوغ الحجه بالكفر والردة ولم يجعله كافرا اصلا وهذا ينبغي حمله على ماذا على ان قوله ممن ياتي بالشهادتين يعني ثبت اسلامه ثبت اسلامه اولا يعني اذا لم يثبت عقد الاسلام حينئذ لا يقال عنه بانه مرتد اذا لم يثبت له عقد الاسلام لا يقال فيه ماذا مرتد وانما اذا نشا مسلما ثم تلبس بالشرك الاكبر فهل نحكم عليه بكونه مرتددا او نحكم عليه بكونه كافرا اصليا وتلبسه بالشرك افصح وبين بانه لم يعلم قبل معنى الكلمه فدل ذلك على انه كافر اصلي هذا الذي وقع النزاع معه الصلعاني رحمه الله ان الصلعاني راى ماذا ان كل من تلبس بالشرك في ظاهر كلامه ويمكن تاويله كما سياتي ان كل من تلبس بالشرك تلبسه بالشرك دل على انه لم يعرف الكلمه حينئذ ان يكون نشا على غير الاسلام فصار هذا الشرك كاشفا وفاضحا له بماذا بما ابطنه وما ابطنه هنا ماذا هو عدم العلم به بالكلمه فدل ذلك على انه نشا على على الكفر لكن اهل العلم على ماذا قاطبه على ان من ثبت له عقد الاسلام ثم تلبس بالشرك او غيره من النواقض يحكم عليه بماذا بالرده هذا هو الصواب ان يحكم عليه به بالرده واما اذا نشا على الشرك ابتداء فهذا يسمى ماذا كافرا اصلا هذا التفريق الذي ينبغي ان يكون قال هنا والمعروف المتفق عليه عند اهل العلم ان من فعل ذلك يعني الشرك الاكبر ممن ياتي بالشهادتين وان كان كلامه محتمل كذلك على الاطلاق يعني كلام الشيخ رحمه الله تعالى هنا انه مطلق كل من تلبس بشركه وينتسب الى الاسلام انه يكون مرتدا لكن اذا اراد ذلك حينئذ لا يسلم له وانما نقول لابد من, من التفصيل فمن ثبت له عقد الاسلام فمن ثبت له عقد الاسلام بطريق صحيح ثم تلبس بالشركه او غير من النواقض حكمنا عليه بانه مرتد لان ثم فرقا بين الردة والكفر الاصلي قال يحكم عليه بعد بلوغ الحده بالكفر والردة لانه سينفذ فيما جاء قاتل من بدل دينه فاقتلوه وكثير من اهل العلم يرون ماذا ان القتله لابد فيهم من الاستتابه وله سبب تميل كثير من من السلم مساله خلافيه بعد بلوغ الحجة بالكفر والردة ولم يجعلوه كافراً أصلياً إذا أراد به النفي المطلق فليس بصواب بل هناك من أطلق عليه أنه كافر أصلي إذا نشأ على الشرك وإنما الذي يحكى عليه الاتفاق في كلام رحمه الله تعالى إذا نشأ مسلماً ثم تلبس به بالشرك الأكبر فهو مرتد ولا يحكم عليه بماذا؟ بأنه كافر أصلي قال وما رأيت ذلك؟ يعني الحكم عليه بالكفر الأصلي ما رايت ذلك لاحد سوى محمد ابن اسماعيل صنعاني رحمه الله صاحب سبل السلام لاحد سوى محمد ابن اسماعيل في رسالته تجريد التوحيد المسمى بتطهير الاعتقاد معروف مطبوع معروفه مطبوع بتطهير الاعتقاد وعلل ذلك وعلل هذا القول بانهم كفار اصليون بانهم لم يعرفوا ما دلت عليه كلمه الاخلاص لم يعرفوا ما دلت عليه كلمه الاخلاص لم يدخل بها في الاسلام ما عدم العلم بمدلولها قال شيخنا لا يوافقه على على ذلك وهذا كما ذكرت لابد فيه من التص وعباره الشيخ رحمه الله تعالى صلعاني لما ذكر انواع ما يقع من المشركين وهذا موجود في تطهير الاعتقاد في صفحه 65 قال رحمه الله تعالى فهذا الذي يفعلونه يعني المشركين فهذا الذي يفعلونه لاوليائهم هو عين ما فعله المشركون عين ما فعله المشركون يعني نفس الفعل ونفس الوصف وصاروا به مشركين صاروا به مشركين يعني صدق عليهم وصف الشرك بماذا؟ بعين الفعل هؤلاء الأوائل فإذا جاء المتأخر ففعل فعلهم قاعد المطرد المتفق عليه عنده العلم عنده المسلمين أن من فعل فعلهم حينئذ أخذ حكمهم فيصير ماذا؟ يصير مشركا هذا الذي عناه رحمه وتعالى أن هذا الذي يفعل للأولياء هو عينه الذي كان يفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حكم الله تعالى عليهم بما ذبي بش فما صاروا مشركين الا بهذا الفعل فاذا ورد بعد ذلك من يفعل فعلهم حينئذ صاروا بذلك مشركين صاروا بذلك هذا من حيث الوصف قال فهذا الذي يفعلونه لاولياء ايهم هو عين ما فعله المشركون وصاروا به مشركين ولا ينفعهم قولهم نحن لا نشرك بالله شيئا ينفعهم لا ينفعهم اذا اذا وقع في الشرك قال هذا ليس بالشرك هذا توسل هذا تسب هذا تشفع نقول العبره بماذا بالحقائق لا بالاسماء وتغيير الاسماء لا يبدل الحقائق تغيير الاسماء لا يبدل الحقائق قال ولا ينفعهم قولهم نحن لا نشرك بالله شيئا لان فعلهم اكذب قولهم قال فان قلت فان قلت هم جاهلون انهم مشركون بما يفعلونه هم جاهلون انهم مسلكون بما يفعلون قلت قد صرح الفقهاء في كتب الفقه في باب الردة ان من تكلم بكلمه الكفر يكفر وان لم يقصد معناها اذا كان مازحا او هازلا اما اذا لم يعرف معناها مطلقا هذا لا يكفر لكن هذا للصلاح يطلقه بعض الفقهاء على ماذا على كلمه الكفر اذا اطلقها مازحا او هازلا هل اذا يكفر لانه علم المعنى وكونه مازحا او كونه هازلا هذا ليس بمانع من من التكفير كما ان الجهل ليس مانعا من من التكفير قال وهذا دال على انهم لا يعرفون حقيقه الاسلام ولا ماهيه التوحيد فصاروا حينئذ كفارا كفرا اصليا كفارا كفرا اصليا فان الله تعالى فرض على عباده افراده بالعباده يعني ظاهر كلام الصنعاني ماذا التعميم انما نتكلم به بكلمه الكفر هنيد يدل ذلك على انه لم يعرف معنى كلمه التوحيد وهذا يسلم له في بعض دون دون بعض يعني نقسم المشركين الى نوعين من كان مسلما ثبت له عقد الاسلام ثم وقع في الشرك الاكبر نقول هذا مرتد هذا مرتد ولا يكون كافرا اصليا واما من نشا عن ابوين الى, إلى اخره وكان الكفر سلسله هنيد نحكم عليه بكونه كافرا اصليا ولا نحكم عليه بانه مرتد قال هنا فان الله تعالى فرض على عباده افراده بالعباده الا تعبدوا الا الله واخلاصها له وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين قال ومن نادى الله يقول صلعاني ومن نادى الله ليلا ونهارا وسرا وجهارا خوفا وطمعا ثم نادى معه غيرهم فقد اشرك في العباده لم يفصل لم لم يفصل وهذا الذي قد يقال بانه لا يقر عليه بانه جعل المرتده كافرا كفرا اصلا وثم فرق بين الحكمين كما سياتي قال فقد اشرك بالعباده فان الدعاء من العباده وقد سماه الله تعالى عباده في قوله تعالى ان الذين يستكبرون عن العباده سيدخلون جهنم داخلين بعد قوله يدعون السد لكم الى اخر كلامه رحمه الله تعالى اذا ظاهره ان من تلبس بالشرك يكون ماذا يكون كافرا اصليا كافرا اصليا لكن لك ان تؤوله بانه اراد من نشا على على الشرك ان امكن تاويل بذلك فلا اشكال وان لم يمكن حينئذ نفص نقول كلامه مجمل ففي بعض يوافق عليه وفي بعض لا لا يوافق عليه وهذا لا اشكال فيه تبعيض لا اشكال فيه ولذلك جاء في الدرر السنيه الجزء العاشر صفحه 419 سئل شيخ عبد الله ابن عبد الرحمن ابو بطي عن قول الصنعاني هذا عن قول الصنعاني سئل عنه عن قول الصنعاني انه لا ينفعه قول من فعل الشرك انا لا اشرك بالله ان اخري فاجاب يعني انه اذا فعل الشرك فهو مشرك وان سماه بغير اسمه تبديل الاسماء وتغيير الاسماء لا يبدل ولا يغير الحقائق ونفاه عن نفسه لو قال انا لا اشرك هنذا لا ينفع النفي قال وقوله قصرح الفقهاء في كتبهم بان من تكلم بكلمه الكفر يكفر الا لم يقصد معناها فمرادهم بذلك ان من يتكلم بكلام كفر مازحا او هازلا يعني لم يرد به ماذا أن من تكلم بكلمة هي في نفسها كفر لكن لو لا يدري عن المعنى هذا لا يكفر يعني لو كان لا يحسن لسان العرب وتكلم به بكلام هو سب لله يتعالى لكن لا يدري معنى الكلام هذا يكفر لا يكفر الكلمة في نفسها تعتبر كفرا لكن لكونه لم يعلم المعنى لا يكون كافرا لكن لو كان عربيا حيليذ يكون ماذا يكون كافرا فرق بين النوع لكن كلام الفقهاء وكلام العلمي في مسل هذا الموضع بهذا التعبين عانوا به يعني من تكلم بكلمه الكفر ولم يقصد معناها اراد به ماذا ان يكون مازحا وان يكون هازلا قال وهو عباره كثير منهم في قوله من اتى بقول او فعل صريح في الاستهزاء بالدين وان كان مازحا لقوله تعالى ولا ان سالتهم لا يقولون انما كنا نخوض ونلعب قل ابي الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم كفرهم كفرهم نصا كفرهم وكانوا مازحين قالوا ما يعني تكلموا بكلمه الكفر ولم يقصدوا الكفر هذا المراد لم يقصدوا ان يكفروا وانما قصدوا ما ذا اللعب والمزاح ومع ذلك كفرهم الله تعالى قال واما من تكلم بكلمه كفر لا يعلم انها كفر فعرف بذلك فرجع فانه لا يحكم بكفره لا يحكم به بكفره كالذين قالوا اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط وقوله فصار كفرا يعني هذا في توجيه او توجيه بعض او الاقوال في توجيه الحديث ومر معنى تفصيلهم قالوا اما قوله فصاروا كفارا كفرا اصليا يعني انهم نشؤوا على ذلك نشؤوا على على ذلك واذا كان توجيه كلام الرحمن تعالى نشؤ على ذلك حل ذل الاعتراض لان من نشا على الكفر والشرك لا يكون مرتدا انما يكون ماذا يكون كافرا كفرا اصليا فليس حكمهم ك المرتدين لان المرتد يجب قتله بالاجماع لا يجوز ان يبقى من بدل دينه يقتله واما الكافر الاصلي فبه تفصيل قال فليس حكمهم كالمرتدين الذين كانوا مسلمين ثم صدرت منهم هذه الامور الشركيه اذا كلام الصلعاني له وجه باعتباره ان مراده من نشا على على الشرك فينئذ يكون كافرا كفرا اصليا وانتقاد الشيخ محمد رحمه الله وش عبد اللطيف هنا بناء على جعله في من صح له عقد الاسلام ثم تلبس به بشرك حكم عليه بانه مرتد وليس بكافر اصلي ان حكم عليه الصلاني بانه كافر اصلي فلا فلا يوافق على على ذلك اذا لابد من من التفصيل ونحن نقول المشركون عباد الاوثان على نوعين قد يكونون مرتدين وقد يكونون كفار اصليين كل مشرك لا يخرج عن هذه القسمه الثنائيه اما مرتد واما كافر اصلي وجعلوا الجميع مرتدين في نظر وجعلوا الجميع اصليين فيه فيه نظر لا بد من من التفصيل ويختلف النوعان يعني اعني المرتد والكافر الاصلي حقيقه وحكما يختلف النوعان اعني المرتد والاصلي حقيقه وحكما حقيقه من حيث الوصف وحكما من حيث ما يترتب عليه من من الاحكام من القتل والاسترقاق ونحو ذلك فاما حقيقه فلان الردة وصف لمن صح له عقد الاسلام وصف لمن صح له عقل الاسلام ثم خرج منه بناقض من نواقض الاسلام وهذا عليه جمهور اهل العلم بل حقي اتفاق الفقهاء على على هذا ان من صح عقله الاسلام عنده ثم تلبس بناقض فان اذن يكون ماذا يكون مرتدا قال ابن مفلح في المبدع الجزء السابع صفحه 478 المرتد لغه الراجع الرده هي رجوع والكافر الاصل ليس عنده رجوع وانما الذي عنده رجوع من من دخل بالاسلام اولا وكان اسلامه صحيحا ثم رجع عنه اذا الردة في معناه اللغوي الرجوع والمرتد هو الراجع يقال ارتد فهو مرتد اذا رجع اذا اذا رجع وشرعا المرتد هو الراجع عن دين الاسلام الى الكفر وهذا لا يصدق على الاصل وانما يصدق على نوع اخص من من الاصل قال وشرعا هو الراجع عن دين الاسلام الى الكفر اما نطقا او اعتقادا او شكا وقد يحصل بالفعل ولهذا قال وهو الذي يكفر بعد اسلامه يعني صاحب المقنع بقدامه قال في تعريف المرتد هو الذي يكفر بعد اسلامه اذا لا بد ان يثبت له اولا عقد الاسلام ثم بعد ذلك يرتكب ناقضه من نواقض الاسلام فيقول انتقل راجع عن الاسلام الى الى الكفر وامما من كان ناشئا على الكفر لا يصح أن يقال ماذا إنه رجعا على الإسلام فرق بين النوعين قال لأنه بيان لهم ثم قال فمن أشرك بالله أي إذا كفر طوعا أو ولو هازلا بعد إسلامه كفر بعد إسلامه إذن لابد من ماذا معرفته أولا هل ثبت له عقد الإسلام بطريق صحيح شرعي أم لا فإن ثبت فإذا ارتكب ناقضا حكمنا عليه بكونه مرتدا وإلا ناقضا إذا لم يثبت له عقد صحيح حكمنا عليه بكون كافرا أصليا وقال ابن قدامى في المغني في كتاب المرتد قال رحمه الله تعالى المرتد هو الراجع عن دين الإسلام إلى الكفر قال الله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه يرتد منكم عن دينه نص واضح بين عن دينه أي عن دين الإسلام الخطاب هنا للمؤمن ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه من بدل دينه إذن حصل التبديل والتغيير كان مسلما ثم انتقل إله إلى الكفرين وقال ابن تيمية رحمه وتعالى في الصارم المسلوم الجزء الأول صفحة 459 فالمرتد كل من أتى بعد الإسلام فالمرتد كل من أتى بعد الإسلام إذن لابد أن يثبت له أول وصفه الإسلامي كل من اتى بعد الاسلام من القول او العمل بما يناقض الاسلام بحيث لا يرتمع معه هذا معنى الناقض لان الكفر الاكبر لا يرتمع مع اصل الاسلام هنئذ اذا كان مسلما واتى بعد الاسلام بما يناقض الاسلام ولا يرتمع معه هنئذ يثق عليه وصف المرتد هذا من جهه الشرع من جهه الشرع وقال ابو البركات بن تيميه في المحرر في باب المرتد وهو الكافر بعد اسلامه يعني المرتد فمن اشرك بالله او جحد ربوبيته او صفه من صفاته او بعض كتبه او رسله او سب الله او رسوله فقد كفرا كان مسلما ثم تلبس بناقض فحكمنا عليه بانه فقد كفرا اذا رجع بعد اسلامه قال ابن قدامه في الكافي في نواقض الطهاره الصوره ردته عن الاسلام وهو ان ينطق بكلمه الكفر او يعتقدها او يشك شكا يخرجه عن الاسلام يخرجه عن الاسلام اذا لابد ان يثبت له وصفه وصف الاسلام حينئذ الفقهه الامه الاربعه ومن تبعهم على ان المرتد لا يكون مرتدا الا اذا ثبت له اولا وصفه الاسلام ثم بعد ذلك يقع في في ناقض هذا باعتبار الوصف واما باعتبار الحكم قال ابن قدامه في المغني واجمع اهل العلم على وجوب قتل المرتد اذا واما الكافر الاصلي فلا يجي لا يجب قتله اذا كان محاربا نحو ذلك اذا ينبني على اثبات الوصف ماذا ها حكم شرعي فلا بد من معرفه هل هذا كافر اصم او مرتد فعباد القبور قد يجب قتلهم اذا كانوا مرتدين وقد لا يجب قتلهم اذا كانوا اصليين اذا ينبني عليه حكم شرعي فلا بد من معرفه هؤلاء ما حكمهم في الشرع قال واجمع اهل العلم على وجوب قتل المرتد على وجوب قتل المرتد ورى ذلك يعني وجوب القاتل عن ابي بكر عن ابي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ وابي موسى وابن عباس وخالد وغيرهم ولم ينكر ذلك فكانوا اجمعا فكانوا اجمع اذا المرتد لا يقر لا يقر مطلقا فلا بد من من قتله وانما الخلاف في ماذا في الاستتابه يستتاب يوما يستتاب يومين ثلاثه شهرا الى اخره يعني من اجل ان يرجع الى, إلى الاسلام هنيذ ينفذ فيه ماذا القتل قال ابن تيميه رحمه الله في الفتاوى الجزء ال28 صفحه 534 قال لقد استقرت السنه بان عقوبه المرتد اعظم من عقوبه الكافر الاصلي عقوبه المرتد اعظم من عقوبه الكافر الاصلي لان الكافر الاصلي قد قر على على كفره لانه يدخل في اهل الذمه اهل الكتاب هن اذا يقضون بماذا بالجزيه اذا لا يجب قتله بخلاف المرتد لا يقر مطلقا قال وقد استقرت السنه بان عقوبه المرتد اعظم من عقوبه الكافر الاصلي من وجوه متعدده منها ان المرتد يقتل بكل حال بكل حالا باي وقت باي زمان على اي وصف بكل حال ولا يضرب عليه جزيه ولا يضرب عليه جزيه بخلاف الكافر الاصلي قد تضرب عليه ماذا الجزيه ولا تعقد له ذمه بخلاف الكافر الاصلي قد تعقد له ذمه هل الذمه صحا ولا اذا هذه احكام اذن المرتد يقتل بكل حال بخلاف الكافر الاصلي قد لا يقتل ثانيا المرتد لا تضرب له او تضرب عليه الجزيه بخلاف الكافر الاصلي كذلك المرتد لا تعقد له ذمه ولا يسرق كما سياتي قال ان المرتد يقتل بكل حال ولا يضرب عليه جزيه ولا تعقد له ذمه بخلاف الكافر الاصلي ومنها ان المرتد يقتل وان كان عاجزا عن القتال وان كان عاجزا عن القتال وإن كان مقعدا صحيح وان كان مقعدا لا لا يستطيع ان يقاتل قد يكون مقطوع اليدين والرجلين ويرتد يدي بقتله ها ولا انسانيه جاتنا يدي بقتله لا يدي بقتله اذا يقتل وهو عاجز عن القتال او عاجز عن, عن القتال قال ان المرتد قتل وان كان عاجزا عن القتال بخلاف الكافر الاصلي الذي ليس هو من اهل القتال فانه لا يقتل غير الحربي الحربي يقتل وغير الحربي لا يقتل فانه لا يقتل عند اكثر العلماء كابي حنيفه ومالك واحمد ولهذا كان مذهب الجمهور ان المرتد يقتل كما هو مذهب مالك والشافعي واحمد ومنها من الاحكام ان المرتد لا يرث لا ينكح ولا, ولا تؤكل ذبيحته بخلاف اهل الذمه بالتفصيل اما المرتد فلا تؤكل ذبيحته بخلاف الكافر الاصل الى غير ذلك من الاحكام الى غير ذلك وهكذا متى نفهم التفريق بين هذه الاحكام اذا عرفنا ماذا الوصفه متى نحكم عليه بكونه كافرا اصليا ومتى نحكم عليه بكونه مرتدا والضابط فيه ثبوت عقل الاسلام بطريق صحيح طريق صح متى ما ثبت عقده الاسلام حينئذ نحكم عليه بكونه مسلما ثم اذا تلبس بناقض من نواقض حكمنا عليه بالكفر فهو مرتد واما ان نشا على الكفر حينئذ نكون ماذا يكون كافرا اصليا يكون كافرا اصليا وعليه نقول ماذا ما هو الاصل فيه في الانسان ما هو الاصل في الانسان ليس المرض الانسان من حيث هو انسان الذي هو ادم عليه السلام اصل فيه الاسلام لكن باعتبار العين متى نحكم عليه بكونه مسلما ومتى نحكم عليه بكونه كافرا اذا كان ابواه مسلمين او احدهما مسلما فهو ابو مسلمه لعنه التنزيل اذا كان ابواه مسلمين فالنتيجه المولود يكون مسلما او كان احدهما مسلما فالنتيجه المولود يكون ماذا يكون مسلما اذا كان كافرين او مرتدين حينئذ يكون الولد كافرا اصليا على الصحيح ولا يكون مرتدا لان الرد لا تورث اذا كان ابواه مسلمين او احدهما فهو مسلم فهو فهو مسلم فان اختار غير الاسلام يعني كفر واختار غير الاسلام فهو ماذا مرتد هذا واضح بين فولد اليهوديه من المسلم مسلم ولد اليهوديه من المسلم فهو مسلم والنصرانيه فهو مسلم وولد الكافر من الكافره فهو كافر فهو كافر, كافر من اصلي كافر من اصلي فهذا الطفل اذا شب على الكفر كان من ابويين كافرين فحكمنا عليه وهو طفل ماذا انه انه كفر اذا شب على الكفر فما حكمه يكون كافرا اصليا يكون كافرا اصلا اذا المراد من حيث العين باعتبار ماذا باعتبار الابوين لا باعتبار الاصل باعتبار الابوين ولو جعل كل كل من كان مولودا لمرتدين المرتدين لو جئل مرتدًا لما بقي ماذا كف الاصل لمولد كف الاصل لان الشان الاول في اول ما نشا الشرك انما نشا في مرتدين قوم أو نوح اول ما وقعوا في الشرك كانوا ماذا كفان اصليين او مرتدين ها نقول مرتدين لانهم نشوا على على التوحيد هذا الاصل فلما بنوا وفعلوا الى اخره ثم تلبس زين لهم الشيطان صاروا ماذا صاروا مرتدين صاروا مرتدين ثم احفادهم واولادهم بعد ذلك فهم ماذا صاروا كفار اصليين فرق بين بين النوعين لو قلنا بان ولد المرتدين هذا مرتد ليس بكافر اصلي اذا ارتفع عن الوجود ماذا الكافر الاصلي كافر اصلي والصواب ان الردة لا تورث الردة لا تورث وانما يكون النظر به بهذا الاعتبار على تفصيل بين ماذا لو ولد لهما ولد ثم ارتد فالولد على الاصلين الولد على الاصل اما اذا ولد بعد الردة حينئذ يكون كافرا اصلايا كافر اصلايا فهؤلاء المشركون عباده القبور اذا كان الاب والام على الشرك الاكبر فولد لهما ولد هذا الولد كافر اصلا يقص على ذلك يعني. ليس خاصا بي بالشرك النصيريه مثلا هل هم مرتدون ام كفر هذا نزاع اليوم حادث في الشام هل هم كفار اصليون ام مرتدون اذا كان مسلما ثم دخل في دين العلويين هذا هذا مرتد هذا مرتد لكن لو كان من ابوي ها فهو كافر كافر واصل وعلى هذا قسم قال ابن قدامه في المغني قال الخرقي واذا ارتد الزوجان اذا ارتد الزوج هذه مساله مهمه جدا إذا ارتدت الزوجان ولحقا بدان الحرب ولحقا أولا إنما أراد به ماذا؟ تقييد فقط وليس لهم مفهوم لم يجر عليهم ولا على أحد من أولادهما ممن كانوا قبل الردة رقهم لماذا؟ لأن المرتد لا يسترق الرق إنما هو الكافر العاصلي هذا من الفوارق؟ هذا من من الفوارق؟ عن إذن الكافر العاصلي هو الذي يجر عليه الرق هذا الحكم يتعلق بماذا؟ بالمرتد ذاته ارتد الآن وكان مسلما فإنئذ إذا ذهب إلى دار الحرب وقبض عليه هل يسرق الجواب لا لماذا لأنه مرتد ومرتد لا لا يسرق قال إذا ارتدت زوجانه ولحقا بدار الحرب لم يجري عليهما ولا على أحد من أولادهما ممن كانوا قبل الردة لماذا لأنه مسلم رق قال ابن قدامى وجملته يعني حاصل كلام خرقي وجملته ان الرق لا يجري على المرتد لا يجري على على المرتد سواء كان رجلا او امراه وسواء لحق بدال الحرب او اقام بدال الاسلام هذا او ذاك لان المرتد فيبقى حكمه حنيد عاما سواء كان في بلاد الحرب بلاد الكفر او كان في بلاد المسلمين ما دام انه مرتد حنيد الرق لا يجري عليه قال وبهذا قال الشافعي وبهذا قال الشافعي وقال ابو حنيفه اذا لحقت المرتده بدال الحرب جاز استرقاقه يعني فصل المراه عن عن الرجل فالمراه سرق لان ابي بكر سبى بني حنيفه وسرق نسائهم وام محمد بن الحنيفيه من سبيهم قال ابن قدامه ولن يعني النفي مطلقا سواء كانوا رجالا او نساء ما دام انه في ذاته مرتد كان مسلما ثم ارتد ولحق بدال الحرب او لا لا يجري عليه الاسترقاق قال لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه وللسرقاق ينافي الحديث لان الحديث بين انه يقتل واذا السرق معناه ماذا انه لا يقتل صار معارضا للنص صار معارض للنص فدل ذلك الحديث هنا من بدل دينه فاقتلوه على انه لا لا يقتل هذا هو الصحيح ثم من هذه عامه تشمل الرجال والنساء فالتفصيل يحتاج الى اذا اذا من بدل دينه فاقتلوه ذا عام كل من ارتد عن الاسلام وجب قتله لو قال قائل انه يسرق بمعنى انه يصير عبدا رقيقا معناه ما ليسيبقى خادما وهذا يدل على انه لا يقتل اذا صار منافيا للنص هذا اجتهاد في مقابله النص فيكون فاسدا الاعتبار قال ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوهم ولانه لا يجوز اقراره على كفره لابد من قتله فلم يجز استرقاقهم كالرجل ولم يثبت أن الذين سباهم أبو بكر كانوا أسلموا ولا ثبت لهم حكم الردة فإن قيل فقد روي عن علي أن المرتدة تسبى قلنا هذا الحديث الضعيف وعفه أحمد فأما أولاد المرتدين تهينا من المرتد ذاته تهينا من المرتد ذاته الزوجة والزوج إذا ارتداء إذا لا يجر عليهم ماذا؟ رق فأما أولاد المرتدين فإن كانوا ولدوا قبل الردة فإنهم محكوم بإسلامهم تبعا لأبائه ولدوا قبل الردة يعني جاء المولود خرج إلى الدنيا ثم حصلت ردة للوالدين قال الابن يبقى على ماذا؟ على أصله أنه مسلم لا تورث لا نحكم عليه بماذا؟ بما حكم على والديه بالردة قال ولا يتبعونهم في الردة لأن الإسلام يعلم وقد تبعوهم فيه فلا يتبعونهم في الكفر فلا يجوز استرقاقهم صغاراً لأنهم مسلمون ولا كباراً لماذا؟ لأنهم إذا نشعوا عن الإسلام ثم ارتدوا صاروا ماذا؟ كأبائهم فلا يسرقوا حينئذ واضح هذا؟ لأنهم إن ثبتوا على الإسلام على إسلامهم فهم مسلمون وإن كفروا فهم ارتدون والمرتد لا يسرق حكمهم حكم آبائهم في الاستتابة وتحريم الاسترقاق وأما من حدث بعد الردة وهذا الذي يأتي معنا في ماذا؟ في التوالد على الكفر فالكفر واما من حدث بعد الرده فهو محكوم بكفره لانه ولد بين ابوين كافرين ويجوز استرقاقه لانه ليس بمرتد ليس بمرتد اذا من ولد بعد الرده رده الابوين فهو ماذا فهو كافر اصلا فهو كافر اصلا مساله فيها خلاف بين الفقهاء فما ادعاه شيخنا انه اتفاق مطلقا هذا فيه ماذا فيه نظر بل ذهب هنا في المغني الى انه كافر اصلي لانه ليس بمرتد نص عليه أحمد وهو ظاهر كلام الخلقي أبي بكر قال ويحتمل يعني وجها آخر احتمال فيه ضعف ويحتمل أن لا يجوز استرقاقهم لأن آباءهم لا يجوز استرقاقهم ولأنهم لا يقرون بالجزء يعني على قول آخر وقول ضعيف أن الردة تورث وليس بصحيحين بل الصواب أن الردة لا لا تورث ولو قلنا أعظم ما يبطل هذا القول لو قلنا بأن الردة تورث لما بقي كافر أصله وأرجع إلى قوم نوح تعرف المسأل حينه قال ويحتمل أن لا يجوز استرقاقهم لأن آباءهم لا يجوز استرقاقهم ولأنهم لا يقررون بالجزية فلا يقررون بالاسترقاق وهذا مذهب الشافعين وقال أبو حنيفة إن ولدوا في دار الإسلام لم يجوز استرقاقهم وإن ولدوا في دار الحرب جهازا استرقاقهم ولنا أنهم لم يثبت لهم حكم الإسلام حينهذ لا يكونوا مرتدين لان الحكم مناط بوصف الردة ووصف الردة مناط بما بثبوت اصل الاسلام فمتى ما ثبت اصل الاسلام وثبت عقده الرجع عنه فهو مرتد وهؤلاء لم يثبت انهم ماذا انهم اسلموا ابوه وامه كافران اذا ولد على الاصل انه منسوب الى والديه فهو كافر اصلا اذا كيف ثبت له وصف الاسلام لم يثبت له وصف الاسلام بطريق شرعي قال ولنا انهم لم يثبت لهم حكم الاسلام فجاز استلقاقهم كولد الحربيين بخلاف ابائهم قال فاما من كان حملا حين ردته هذه صورة اخرى يعني كان حملا ثم ارتد فهل نجعل هذا الحمل كمن ولد في الاسلام او نجعله كمن وضع في الكفر هذا محتملا او لا محتمل يريد صار المحل محل اجتهاده فمن من الحقوا بي بالاصلي قال هذه النطفه انعقدت وهما مسلمان ان الاسلام يجري على اصلي ويعلو ولا يعلو عليه فجعل له حكم الاسلامي ومنهم من اعتبر ماذا اعتبر احكام الوضع قالوا لا يسمى والى اخره الا بعد ان يوجد فلاحكامه لا تترتب على كونه نطفه او علقه وانما تترتب على وجوده فالعبره بالوجود ان الاسلام سوى بين ما اذا كان حملا وقت الاسلام ثم ارتدى وبينما اذا وضع بعد الردة لا فرق بينهما هذا من قدام جرى عليه في في المغني اذا صور ثلاثه ان يولد قبل الردة وهذا لاشك انه مسلم ثانيا ان تحصل الردة وهو حمل وهو حمله ثالثا ان يوضع بعده بعد الردة قال رحمه تعالى فاما من كان حملا حين ردته فظاهر كلام الخلقه انه كالحادث بعد كفر يعني كافر كفرا اصليا كافر كفرا اصليا عين اذا الفرق بين صورتين فقط بينما اذا ارتد وعنده مولود مسلم وكان مسلمي وبين ماذا ما اذا كان حملا او وضع لا فرق بينهما فهما صورة واحده وعند الشافعي هو كالمولود لانه موجود ولهذا يرث ولنا ان اكثر الاحكام انما تتعلق به بعد الوضع فكذلك هذا الحكم يعني بالعبره بماذا بالوجود لانه لا يقال انه كافر او مسلم الا اذا وجد واما قبل وجوده فحينئذ لا نلتفت الى الوصف لان هذه الاوصاف انما تتبع الاحياء وانما يكون حيا اذا اذا ولد وقال ابن قدامه في الكاف الجزء الرابع صفحه 63 لا يجوز استنقاق المرتد لانه لا يجوز اقراره على ردته وان ارتد وله ولد لم يجوز استنقاق ولده لانه محكوم باسلامه باسلام والده والحمل كالولد الظاهر سواء بينهم الحمل كالولد الظاهر لانه يحكم له بالاسلام ولهذا نورثه من والده المسلم دولى المرتد وان ولد للمرتد هذه الصوره الثالثه ولد بعد ردته من كافره جاز استرقاقه لانه كافر ولد بين كافرين فجاز استرقاقه كولد حربيين واضح المساله اذا ما ذكره الصنعاني له وجه ام لا نقول نعم له وجه بل هو الصواب ان كان اراد به من نشا على الكفر من ابوين مشركين وقيس على ذلك كل ما يتعلق بما يذكر من الطوائف ونحو ذلك ولذلك الرافضه مثلا كفار اصليون ام مرتدون فصل لانه قد قد يهتدي دعوه جاريه عند الرافضه يكون مسلما في ها فيدخل في دينه حي صار مرتده وقد ينشا من ابوين رافضيين يكون ماذا كافر اصلي صحيح ام لا دعوه جاريه هم يذهبون يمينا ويسرا فيدعون الناس قد ياتي الى رجل مسلم في اصله نعقد له اصل الاسلام فيدعونه فيدخل معهم في دينهم حين اذا صار مرتدا واما هم الذين نشؤوا على هذه العقيده فاسده حين يكونوا كفارا اصليين يكونوا كفار اصليين والشافعي رحمه الله اشار الى ذلك في في الام وقد ياتي فيما ياتي قال هنا رحمه الله تعالى في كلامه على الصلعاني قال وعلل هذا القول بانهم لم يعرفوا ما دلت عليه كلمه الاخلاص فلم يدخلوا بها في الاسلام مع عدم العلم بمدلولها وشيخنا لا يوافق على على ذلك لا يوافق على ذلك اذا كان اراد به ها تلبس بالشرك الاكبر بعد ان ثبت له عقد الاسلام والا رجعنا الى الاصل قال ولكن هذا المعترض لا يتحاشى من الكذب ولو كان من الميتة والموقوذة والمتردية وما رأيت شيخ الإسلام يعني محمد الوهاب رحمه تعالى أطلق على بلد من بلاد منتسبين إلى الإسلام منتسبين الإسلام يعني في ظاهر ماذا أنتسبوا الإسلام لكن منهم من فعل الكفر ومنهم من لم يفعل الكفر وعلي ذن يُعبر عن هذه البلد بأنهم منتسبون الإسلام قال وما رأيت شيخ الإسلام أطلق على بلد من بلاد المنتسبين إلى الإسلام يعني ظاهرا ظاهرا أنها بلد كفر هكذا بإطلاق ولكنه قرر أن دعاء الصالحين وعبادتهم بالاستعانة والاستغاثة والذبح والنذل والتوكل على أنه مصائط بين العباد وبين الله في الحاجات والمهمات هو دين المشركين وفعل الجاهلية الضالين من الأميين والكتابية يعني بيّن ماذا حقيقة الشرك وبين أن من فعل ذلك فهو الشرك قال هو المشارك هذا الناظر الاحمق نظر الى الناس وحكم عليهم بانهم قد تلبسوا بي بالشركه فنزل الحكم على ان جميع الناس وقعوا في الشركه صاروا ماذا صاروا كفارا صاروا كفارا قال فظن هذا يعني عثمان ان لازم قوله انه يحكم على هذه البلاد انها بلادكم هذا ليس بلازم ليس بي بلازم وهذا ليس بلازم ولو لزم فلازم المذهب ليس بمذهبه لان كلام المصنف او كلام الشيخ محمد رحمه الله تعالى انما هو على النوع وليس على الاعيان من فعل كذا فهو مشرك واما اذا جاء زيد من الناس قال تلبس بالشرك ياتي حنيني المساله فهو مشرك واذا وقمت عليه الحجه فهو كافر واما الكلام من حيث هو هذا يطلق لابد من اطلاقه وهذا الذي يبين فين في كلام العلم وهو في القران والسنه كذلك قال فظن هذا ان لازم قوله انه يحكم على هذه البلاد انها بلاد كفر يسوي بين المشرك وبين بين غيره وهذا ليس بلازم ولو لزم فلازم المذهب ليس بمذهب ونحن نطالب الناقل بتصحيح نقله هذه قاعده كما مر مر معنا ليست على الاطلاق بل لا بد من التفصيل بين اللازم البين فهو لازم وبين اللازم الخفي الذي لا بد من تعيينه للمتكلم فليس بلازم قال ونحن نطالب الناقل بتصحيح نقل نعم ذكر الحنابلة وغيرهم أن البلدة التي تجرى عليها أحكام الكفر هذه مسألة أخرى لأن عندنا مسألتان عظيمتان أصل في الناس متلبس بالشرك وهنا ما يتعلق به بالدار متى نقول هذه دار إسلام ومتى نقول هذه دار الكفر أشار الشيخ هنا على جهة الإجمال بقول نعم ذكر الحنابلة وغيرهم من الفقهاء بل هو قول الجمهور ان البلده التي تجرى عليها احكام الكفر تجرى عليه عليها احكام الكفر يعني تحكم بماذا غير الشريعه تجرى عليه احكام الكفر ولا تظهر فيها احكام الاسلام شعائر الاسلام اذان وصلاه نحو ذلك بلده كفر سما بلده كفر ولا يلزم من ذلك تكفير الاعيان الكلام في ماذا في الاسم في الاسم اسم البلد هل هي بلد اسلام ام بلد كفر اذا حكمت بالكفر فهي بلده كفر فان هي بلده كفر واذا حكمت بالاسلام ولو ورد شيء من شعائر الكفر فهي بلده بلده اسلامي قال ان البلده التي تجرى عليها احكام الكفر ولا تظهر فيها احكام الاسلام بلده كفر وما ظهر فيها هذا وهذا يعني اجتمع فيها الامرين ولا يمكن التمييز وليس ثم غالب ليس ثم غالب فقد افتى فيها شيخ الاسلام التميمي بانه يراعى فيها الجانبين يراعى فيها الجانبين يعني يرتمع فيها الوصفان ولا يغلب احد الاسمين على الاسم الاخر فلا تعطى حكم الاسلام من كل وجه ولا حكم الكفر من كل وجه كما نقله عنه ابن مفلح وغيره وهذه المساله كما ذكرت تتعلق بي بالدار دار الاسلام ودار الكفر وهي مساله خلافيه مساله الخلاف يعني فيها خلاف متى نطلق ومتى نسمي هذه الدار دار اسلام ومتى نسمي هذه الدار دار كفر واذا كان كذلك فهذا اول عصر نتعلمه ان المساله قابله للنقاش والخلاف فيها طويل بين بين اهل العلم جمهور الفقهاء على ان مناط الاسم غلبه الاحكام غلبه الاحكام وبحثوا في الاسم كما ذكرت لا في الاعيان فالدار التي يغلب عليها حكم الاسلام فهي دار اسلام والدار التي يغلب عليها حكم الكفر فهي داره دار كفر قال قال الشيخ عبد الله ابو طيف في مجموعه الرسائل والمسائل النجديه قال الاصحاب يعني الحنابله هذا موجود في الجزء الاول صفحه 655 قال الاصحاب يعني الحنابل الدار دارا هذا الاصل ان الدار المشهور عند الفقهاء دارا اما اسلام واما كفر واما تجويز الوصفين هذا فيه فيه اشكالات تجويز الوصفين فيه اشكالات قال قال الاصحاب الدار داران دار اسلام ودار كفر دار اسلام ودار كفر فدار الاسلام هي التي تجري احكام الاسلام فيها وان لم يكن اهلها مسلمين وان لم يكن اهلها مسلمين ما دام ان الذي يحكمه هو الاسلام يعني الشريعه لا يحكم القوانين نحو ذلك وانما الشريعه فهي دار اسلام والعبره هنا ب بالحاكم يعني بما يحكم به الحاكم قال فدار الإسلام هي التي تجري أحكام الإسلام فيها وإن لم يكن أهلها مسلمين وغيرها دار الكفر مقابل لها قال في كشاف القناع في تفسير دار الحرب دار الحرب هذه يطلقها العلم على دار الكفر دار الكفر ودار الكفر هذه أولى دار الحرب ليس بلازم لأن دار الكفر قد تكون حربا وقد لا تكون وإنما يعنون بدار الحرب دار الكفر قال قال في الكشاف وهي ما يغلب فيها حكم الكفر هذه دار الحرب ما يغلب فيها تarnos Risk حكم الكفر وبه قال ابن مفلح في المبدع والمرداوي في الانصاف وهو المذهب والجمهور على هذا جمهور على اعلى يعني النظر الى الغلبة متى ما غلب الحكم حكم الكفر فهو ماذا هي بلاد كفر ومتى ما غلب حكم الاسلام فهي بلاد بلاد الاسلام قال ابن قيم في احكام اهل الذمه الجزء الثاني صفحه 728 قال الجمهور قال الجمهور دار الاسلام هي التي نزلها المسلمون وجرت عليها احكام الاسلام قول قال الجمهور تاخذ منه ماذا؟ فائد عظيمه ان المساله خلافيه وليس قطعيه ليست قطعيه فاذا حكم حاكم بان هذه الدوله دوله اسلام او دوله كفر وخالفه مخالف لا يلزم من ذلك ماذا؟ تكفير كما يفعل بعض الناس هذا غلط وانما ينظر في اصل المساله والبحث العلمي وينظر فيها باعتبار الادله اعتبار الادله ما دام ان الخلاف قديم والنظر فيه هذه المساله بهذا الاعتبار فان اذا لا ينبغي تكفير المخالف قال ابن قيم قال الجمهور دار الاسلام هي دا هي التي نزلها المسلمون وجرت عليها احكام الاسلام وما لم تجري عليه احكام الاسلام لم يكن دار اسلام لم يكن دار اسلام والا صقها فهذه الطائف قريبة الى مكة جدا ولم تصير دار اسلام بفتح مكة وكذلك الساح يعني بعض الفقهاء قال ماذا قد نحكم بالمجاورة قد نحكم بالمجاورة مفتحت مكة وقريب منها بلد ما اذا تاخذ ماذا تاخذ حكمه اليس كذلك قال الشيخ سليمان السحمان في كشف الاوهام والالتباس صفحه 94 واما تعريف بلاد الكفر فقد ذكر الحنابلة وغيرهم ان البلده التي تجري عليها احكام الكفر ولا تظهر فيها احكام الاسلام بلده كفر بلده كفر وما ظهر فيها هذا وهذا فقد افتى شيخ الاسلام ابن تيميه بانه يراعى فيها الجانبين فلا تعطى حكم الإسلام من كل وجه ولا حكم الكفر من كل وجه كما نقاله عنه ابن المفلح وغيره وذكر بعض العلماء أن الحكم للأغلب عليها وهذا وحده لا لا يكفي يعني كون النظر إلى الأحكام من حيث الشعائر فقط لا يكفي لابد أن نعرف ماذا؟ ما هو الحكم الأساسي؟ يعني الذي يحكم ويرجع عليه الناس وأما مجرد الحكم أو إناطة الحكم بما يظهر من شعائر ولو كان الذي يحكم به عموم الناس القول الوضعيه او الديمقراطيه هذيك هذا لا يكون مسوغا لوصفها بكونها بلدا اسلاميه بل لابد من النظر في النوعين لانه قد يكون الحاكم والمحكوم به هو الاسلام وقد لا يكون قد لا يوجد مسلم اصلا على وجه الارض كما لو كانت البلد فيها نصارى فوافق عن الجزيه حينئذ اذا حكمت بالاسلام فهي بلاد اسلاميه ولا يوجد فيها واحد مسلم او لا اذا ليس بلازمه قال هنا وهذا وحده لا يكفي بل لابد من ان يكون المهيمن هو الاسلام فالحكم بالشريعه لا بغيرها ولا يفشى الشركه الاكبر ولكن ظاهرا ولذلك في فتاوى الشيخ محمد ابراهيم المحمدي تعالى الجزء السادس صفحه 188 انه سئل قال هل تجب الهجره من بلاد المسلمين التي يحكم فيها بالقانون قانون وضعي اجاب رحمه الله بقول البلد التي يحكم فيها بالقانون ليست بلدا اسلاميا ليست بلد اسلام اذا كلام الفقهاء في كونهم ما غلب فيه الحكم هذا لا يجعل صارفا عن الاساس الذي يحكم به البلد وان كان هناك من قال بماذا بغلبه الظهور الشعائ و لو كان الحاكم كافرا موجود في كلام بعضها العلمي قال ارحمنا تعالى البلد الذي التي يحكم فيها البلد الذي يحكم فيها بالقانون ليست بلد اسلام تجب الهجره منها وكذلك اذا ظهرت الوثنيه من غير نكير ولا غيرت فتجب الهجره فالكفر بفشوع الكفر وظهوره هذه بلد كفر اما اذا كان قد يحكم فيها بعض الافراد او وجود كفريات قليله لا تظهر فيها بلد اسلام هذا الذي قد يقال بانه ماذا كانت الغلبه للاحكام المسلميه بمعنى انه قد يوجد بعض شعائر الكفار لكنها ليست فاشيه حينئذ يحكم عليها بكونها بلده بكونها بلد اسلامي قال الشيخ محمد بن وهاب رحمه الله تعالى في الدرر الجزء التاسع صفحه 392 مبينا ان الشعائر لا تكفي بل لا بد من الاساس وهو ما يحكم به وهو نكون الاسلام هو المهيمن على على الناس قال رحمه الله قصه بني عبيد القداح فانهم ظهروا على راس المئه الثالثه فادعى عبيد الله انه من آل علي من ذريه فاطمه وتزين زي الطاعه والجهاد في سبيل الله فتبعه اقوام من اهل المغرب وصار له دوله كبيره في المغرب ولاولاده من بعده ثم ملك مصر والشام واظهر شرائع الاسلام يعني الاذان والصلاه الى اخره فاظهر شرائع الاسلام واقامه الجمعه والجماعه ونصب القضاه والمفتين لكن اظهر اشياء من الشرك ومخالفه الشرع وظهر منهم ما يدل على نفاقهم فاجمع اهل العلم على انهم كفار على انهم مع وجود ماذا مع وجود الشعائر اذا لابد من الجمع بين ما يحكم به الاساس المسلم ما هو المرجع الاسلام او غيره ان كان غير الاسلام ولو وردت الشعائر في بلد كفر وليست بلدا اسلاميا قال فاجمع اهل العلم على انهم كفار وان دارهم دار حرب مع اظهارهم شعائر الاسلام وشرائعه وفي مصر من العلماء والعباد ناس كثير وأكثر أهل مصر لم يدخل معهم فيما أحدثوهم ومع ذلك أجمع العلماء على ما ذكعني وجود المسلمين لا يرفع الحكم وجود بعض المسلمين أو الأخيار أو العلماء أو الزهاد أو العباد لا يمنع الحكم بكونه ماذا؟ بلاد كفر ولو رجعني إلى أصل مكة كما ذكرت سابقا فهي قبل الهجرة كانت ماذا؟ كانت بلد كفر ووجد فيها الصحابة بالخيرة والعباد أهل الأرض في ذاك الزمان إلى قيام الساعة ومع ذلك لم نحكم عليه ماذا بالكفر إذا الحكم صارت الأرض ماذا صارت الأرض تابعة لما كانت تحكم مكة بكلام أو صنديد قريش وكانت شعاء الكفر هي الظاهرة والأصنام الأخير صارت بلد كفر ولو وجد بعض المسلمين قال رحمه الله تعالى حتى ان بعض اكابر العلماء المعروفين بالصلاح قال لو ان معي 10 اسهم لرميت بواحد إن, ان صار المحاربين ورميت بالتسعه في بني عبيد يعني لشده كفرهم ولما كان في زمن السلطان محمود بن زنكي ارسل اليهم جيشا عظيما فاخذوا مصر من ايديهم ولم يتركوا جهادهم لاجل من فيها من الصالحين لاجل من فيها من الصالحين فلما فتحها السلطان فرح المسلمون بذلك فرحا شديدا سموه فتحا وصنف ابن الجوزي كتابا في ذلك سماه الناصر على مصر وأكثر العلماء التصنيف والكلام في كفرهم مع ما ذكرنا من إظهار شراء الإسلام الظاهرة والشيخ رحمه وتعالى قال هنا ماذا أظهروا أشياء من الشرك ومخالفة الشراء ليس الأمر كذا بل هو أعظم من ذلك وهم أنهم كانوا باطنيا وهؤلاء كفرهم معلوم من الدين بالضرورة لذلك بيّن ابن تيمير رحمه وتعالى هؤلاء الزنادق بقوله وفي الملاحده المنتسبين الى الامه من فيه بدع من الغلو يشبه غلو النصارى كمن يدعي الالهيه من الاسماعيليه كبني عبيد القدح يدعي الالهيه ولذاك ارجم مع اهل العلم على على كفر لان يسوى بينهم وبين من بعدهم في بعض المسائل قال كبني عبيد القدح كالحاكم وغيره ويدعي الالهيه في علي بن ابي طالب او غيره كدعوه النصيريه وهؤلاء كفار عند المسلمين وكذلك من يدعي الالهيه في بعض المشايخ غلات العدويه والحلاجيه واليونسيه وغيرهم وكذلك من يدعي عصمه بني عبيد او عصمه الاثني عشر او عصمه بعض المشايخ فان النصارى يدعون عصمه الحواريين الاثني عشر وهؤلاء يدعون عصمه الائمه الاثني عشر اذا كفرهم غليظ وليس كفرا ماذا دون ذلك وقال في الكبرى في الجزء الثاني صفحه 494 وهؤلاء بنو عبيد القداح ما زالت علماء الامه المامونون علما ودينا يقضحون في نسبهم ودينهم لا يذمونهم بالرض وضي والتشيع فان لهم في هذا شركاء كثيرين بل يجعلونهم من القرامطه الباطنيه الذين منهم الاسماعيليه النصيريه ومن جنسهم الخرميه المحمره وامثالهم من الكفار المنافقين الذين كانوا يظهرون الاسلام ويبطلون الكفره اذا شانهم عظيم ليس كغيره وقال كذلك في موضع اخر في بتاء الجزء الرابع صفحه 478 وانما كان المعروفون بالزندقه والنفاق بني عبيد القداح الذين كانوا بمصر والمغرب كانوا يدعون انهم علويون وانما كانوا من ذريه الكفار فهؤلاء قد اتفق اهل العلم على رميهم بالزندقه والنفاق اذا بلادهم كانت ماذا بلد كفر مع وجود الشعائر فوجود الشعائر واظهار شعائر الاسلام من صلاة نحو ذلك ومساجد وقضاة ومفتين هل لا يمنع الوصف بماذا بكون البلد بلد كفر ولا يعتبر في الحكم على الدار اسلام الولاة يعني قد يكون الوالي في نفسه مرتدا ويبقى الحكم ماذا بما يحكم به الناس ولذلك عندنا امور ثلاثه حاكم في ذاته شريعه او سمها نظاما او دوله وعندنا رعيه لا تلازم بين هذه الثلاث قد يكون الحاكم في نفسه مرتد ويكون المحكوم به ماذا الاسلام يعني دوله دوله اسلام وتحكم بالاسلام والحاكم يكون ماذا يكون مرتدا ممكن اولاد فكفر الحاكم لا يستلزم كفر النظام صح التعبير يعني بالتعبير المعاصر وكفر الحاكم والنظام لا يستلزم كفر الرعيه الذي يسمى به الشعب اذا فرق بين النوع هل رده الولاه يستلزم منها ان نحكم على البلد بانها بلد كفر الجوبنه قد يكون مرتدنا في نفسي لا يصلي بحل خمر الى اخره هذا في نفسي وان يكون يحكم به بالاسلام واضح هذا اذا لا يرتبس ولا يعتبر في الحكم على الدار اسلام الولاه بل قد يكون مرتدين في انفسهم الدار دار اسلام دار دار اسلام او يوجد الشرك لكنه لا يكون فاشيا لا يكون فاشيا لكنه ظاهرا سواء كان الشرك في العباده او كان الشرك في الحكم لا فرق بين النوعين قال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى كما في الدوره الجزء الثامن صفحه 491 فاذا كان لاهل الدين حوزه وارتماع على الحق وليس لهم معارض فيما يظهرون به دينهم ولا مانع يمنعهم من ذلك وقول الولاه مرتدين عن الدين بتوليهم الكفاره وهم مع ذلك لا يذرون احكام الكفر في بلادهم ولا يمنعون من إظهار شعار الإسلام فالبلد حينئذ بلد إسلام مرتد في نفسه لتوليه وقع في ناقض اختص به هو في نفسه لكن لا يمنع من إظهار شعار الإسلام ولا يجري أحكام الكفر يعني أنه لا يحكم به بالقوانين مثلا أنا سمى به بالقوانين حينئذ نبقى على البلد على أنه بلد إسلام قال انتبه هنا قال وكون الولاة مرتدين عن الدين بتوليهم الكفار لم يقل بتحكيمهم غير شريعه الله لانه صار النظام حينئذ كافر صار الدوله كافر بنفسه كنظام قال بتوليهم الكفار وهم مع ذلك لا يجرون احكام الكفر في بلادهم لا يحكمون بقوانين ولا يمنعون من اظهار شعائر الاسلام فالبلد حينئذ بلده اسلامي بلده اسلامي لعدم اجراء احكام الكفر كما ذكر ذلك شيخنا ش عبد اللطيف رحمه الله عن الحنابلة وغيرهم من العلماء هذا تفريق دقيق انتبه له وفي الدرر الثنيه الجزء التاسع صفحه 254 سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن اذا كان في البلده وثن يدعى من دون الله هذا اذا لم يكن الكفر فاشيا قد يوجد بعض الشعانكم لكنه لا يكون ماذا لا يكون فاشيا حتى لو وجد الشرك الاكبر فيما يتعلق بالعباده سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن اذا كان في البلده وثن يدعى من دون الله ولم ينكر هل يقال هذه بلده كفر او بلده اسلام شخص تردد هنا قال لا ينبغي الجزم بأحد الأمرين هذا تردد منه ونستفيد منه هذا ليس التردد لابد نرجع إلى الوصول التردد هذا نستفيد منه أنه وجود الوثن لا يستلزم الحكم بالكفر قد يوجد بلد أهلها مسلمون قد يوجد في بلد أهلها مسلمون ويحكمون بالشرع لكن وجود قبر يدعى من دون الله تعالى بمجرد وجود القبر نحكم عليه بأنها بلد كفر الجواب لا هذا قطعا هذا وانما ننظر الى الى عموم الناس و ظاهره حالهم قال هنا فاجاب لا ينبغي الجزم باحد الامرين لاحتمال ان يكون في البلد جماعه على الاسلام مظهرين ذلك فان هذه الدعوه التي ظهرت بنجد ومكنها الله بالجزيره قد قبلها اناس كما بلغنا عن الافغان والصومال ان في كل منهما طائفه تدين بالتوحيد وتظهره وقد يكون غيرهم كذلك لان هذه الدعوه قد شاعت في كل بلاد وقرا المصنفات شيخ الاسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى فيما اجاب من عارضهم وقد بلغنا من ذلك عن بعض اهل الاقاليم ماوجب التوقف يعني ليس بمجرد النقل ان وجد اشعال قبر حكمنا على على الاعيان لان مجرد وجود القبر يدعى من دون الله تعالى لا يستلزم ان جميع الناس قد عبدوه من دون الله قد عرفنا ان الاصل في هذا الباب انتبه الاصل في هذا الباب انه لا يحكم على شخص بالكفر الا اذا تحقق فيه وصف الكفر وليس عندنا قياس البتة فاذا وجد من يعبد القبر حينئذ العابد ذاته لا شك انه مشرك لا يستريب احد ان نسميه ماذا ان نسميه مشركا لكن ابوه الذي او امه او جدته التي لم تقع في الشرك نحكم عليه بمجرد ادعاء انه قريب له انه مشرك <تصفيق> الجواب لا لان هذا قياس هذا قياس قال هنا بعد ذلك واجاب الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن ابو بطي البلده التي فيها شيء من مشاهد الشرك هذا فيه شيء من الخلاف لكلام عبد الرحمن رحمه الله هذه يدلك على ان المساله قابله للاجتهاد في التنزيل مساله خلافيه لا ينبغي حينئذ ان قال ماذا هذه مجتمعات جهليه كما يقول بعض الناس اولا هذا الاسم لا يجوز شرعا ان يقال مجتمعات جاهليه كذا بالاطلاق هذا لا يجوز ثم الحكم بالتعميم كلها نهى كفر وهذا كذلك مخالف لاصول معتقد السنه والجماعه واشد من ذلك واعظم ان من لم يكفر فهو كافر وجعلوا تكفير المجتمعات هذه الجاهليه باعتبار تسميتهم جعلوه داخله في اصل الدين وهذا لا شك انه من من ابطل الباطل المساله خلافيه اصلا في الحكم عليها كونها في الحكم عليها بكونها بلد كفر او لا قال هنا البلده التي فيها شيء من مشاهد الشرك والشرك فيها ظاهر مع كونهم يشهدون ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله مع عدم القيام بحقيقتها ويؤذنون ويصلون الجمعه والجماعه مع التقصير في ذلك هل تسمى دار كفر او دار اسلام هذه المساله قال في هذه المساله يؤخذ جوابها مما ذكره الفقهاء في بلده كل اهلها يهود هذا موجود في كتب الفقهاء كل اهلها يهود او نصارى انهم اذا بذلوا الجزيه اذا بدلوا الجزيه صارت بلادهم بلاد اسلام مع انه لا يوجد ماذا لا يوجد ولا واحد مسلم ولا يوجد كذلك شعيره من شعائر الاسلام الا الجزيه فقط من شعائر الاسلام ومع ذلك حكم اهل العلم بكونها بلدا اسلام قال وتسمى دار اسلام فاذا كان اهل بلدتي فاذا كان اهل بلده النصارى يقولون في المسيح انه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة أنهم إذا بدلوا الجزية جزية فقط سميت بلادهم بلاد إسلام هذا كلام شفاء بطين فبالأولى فيما أرى عنده أن البلاد التي سألتم عنها وذكرتم حال أهلها أولى بهذا الاسم, أو بهذا الاسم. أن تسمى ماذا؟ أن تسمى بلاد إسلام هذا خالفا كلام السابق ومع هذا يقاتلون لإزالة مشاهد الشكر مقاتل هذا مسألة أخرى كل من امتنع عن واجب أو ابن الله عن أيدي الشرع ماذا؟ قتال ومقاتلة وهذا لا يدل على أنها بلاد كوفون كما قال الميتمي وحكى الإجمع على ذلك ومع هذا يقاتلون لإزالة مشاهد الشرك والإقرار بالتوحيد والعمل به بل لو أن طائفة امتنعت من شريعة من شرائع الإسلام قوتلوا وإن لم يكونوا كفاراً ولا مشركين ودارهم دار إسلام قال الشيخ تقي الدين أجمع العلماء على أن كل طائفة امتنعت من شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة تقاتلوا حتى يكون الدين كله لله كالمحاربين وأولى انتهى كلامه وما ذكرناه عن العلماء من أنهم يسمون البلدة التي أهلها يهود أو نصارى دار إسلام يذكرون ذلك في باب اللقيط وغيره يعني وجد هذا الوصف غير من باب أولى وأحرى فكلام الشيخ عباب أبو طين أنه إذا خلت الديار عن مسلمين مع وجود شعائر الشرك والكفر كالتثليث ونحوه لكونهم قد بذلوا الجزية سميت بلد إسلام ونحوه فاذا ظهرت شعائر الاسلام من باب اولى واحرام وقال ايضا الجزء الاول صفحه 235 لان دارهم دار اسلام وحكم الاسلام غالب عليها وان كان الشرك موجودا فيه كثير فهذا الذي نراه ونعتقده هذا الذي نراه نعتقده. وهذا قد يقال في ماذا اذا وجد حكم بالشريعه لكن قد يوجد بعض الاحكام التي تدخل مع مع الشريعه فكلام الشك يتنزل على هذه الصوره يعني فرق بين الصورتين بين من ينحي الشرع اصلا ولا يحكم الا بيه بالديمقراطيه هذا واضح كلام سابق وكلام الشخص ينزل على ماذا على الصوره الثانيه وهي ان يحكم بالشرع هذا الاصل لكن قد يدخل بعض القوانين فرق بين الصورتين او لا فرق بين الصورتين وهنا امر مهم هو ان ما اشرنا اليه سابقا ان يعلم ان الدار تابعه لاهلها هذا من اعظم ما يحصل خلل فيه عند المعاصرين ان لم يحكمون على الناس الاعيان باعتبار الدار فاذا حكموا على الدار بانها دار كفر قالوا اذا هؤلاء اقروا امنوا بجميع ما فيها من من كفريات اذا الحكم ماذا انهم كفار وجعلوا حينئذ للناس 70 ليله الدار عكس هو الصواب لان الدار دار كفر وايمان واسلام هذه اوصاف لا تقوم بالارض وانما تقوم بماذا بالاشخاص بالاعيان بالناس المؤمن شخص ليس ارض ولا حجر ولا جبل ولا شجر وكذلك الذي يكفر انسان شخص ادمي ليس بشجر ولا ولا حجر فإذن حكم الدار تكون تابعه لي للناس هذا ينبغي عنايه به والتركيز عليه خلل كبير في هذا قال المنتمي معن الله تعالى في تاو الجزء 27 صفحه 143 قال البقاع تتغير احكامها بتغير احوال اهلها البقاع الاراضي تتغير احكامها بتغير احوال اهلها فقد تكون البقعه دار كفر اذا كان اهلها كفارا ثم تصير دار اسلام اذا اسلم اهلها اذا اسلم اهلها كفار دار كفر اهل وكفار ثم اسلم الاهل حينئذ انتقل الاسم صارت داره اسلاميه فهي تابعته قال ثم تصير دار اسلام اذا اسلم اهلها كما كانت مكه تشرفها الله في اول الامر دار كفر وحرب وقال الله تعالى فيها وكاي من قريه هي اشد قوه من قريتك التي اخرجتك هذا في مكه ثم لما فتحها النبي صلى الله عليه وسلم صارت دار اسلام وهي في نفسها ام القرى واحب الارض الى الله يعني في نفسها قبل الوصف وكذلك الارض المقدسه كان فيها الجبارون الذين ذكرهم الله تعالى كما قال تعالى واذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمه الله عليكم اذ جعل فيكم انبياء وجعلكم ملوكاً واتاكم ما لم يؤت احد من العالمين يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين واننا لن ندخلها حتى يخرج منها فان يخرج منها فان الداخلون الايات وقال تعالى لما انجا موسى وقومه من الغرق ساريكم دارا الفاسقين هذا وصف اخر عندنا دار فاسقين ومن القيم اضاف كذلك دار المنافقين وكانت الكد يار دار الفاسقين لما كان يسكنها اذ ذاك الفاسقون ثم لما سكنها الصالحون صارت دار الصالحين اذا هذه الاسماء تتبدل بتبدل الناس فحينئذ تكون تابعه الارض تابعه للناس وليس العكس قال وهذا اصل يجب ان يعرف هذا اصل يجب ان يعرف فان البلد قد تحمد او تذم في بعض الاوقات لحال اهله ثم يتغير حال اهله فيتغير الحكم فيهم اذ المدح والذم والثواب والعقاب انما يترتب على الايمان والعمل الصالح والايمان والعمل الصالح في من في الارض والجبال او في الناس في الناس انما يترتب على الايمان والعمل الصالح او على ضد ذلك من الكفر والفسوق والعصيان قال الله تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلق يا ايها الناس ما قله الجبال والاراضي بقاع يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لابيض على اسود ولا لاسود على ابيض الا بالتقوى واتقوا محلها الناس الناس بنو ادم وادم من تراب قال وكتب ابو الدرداء الى سليمان الفارسي وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد آخ بينهما لما آخ بين المهاجرين والانصار وكان ابو الدرداء بالشام وسلمان بالعراق نائبا لعمر بن الخطاب انهلوا الى الارض المقدسه تعال الى الارض المقدسه فكتب اليه سلمان ان الارض لا تقدس احدا وانما يقدس الرجل عمله وانما يقدس الرجل عمله يعني العمل هو الذي يقدس الرجل قال في الفتاول الثامن عشر صفحة مئتين واثنين وثمانين قال رحمه الله تعالى وكون الأرض دار كفر ودار إيمان أو دار فاسقين ليست صفة لازمة لها ليست صفة لازمة لها بل هي صفة عارضة تتبدل بتبدل أهلها يعني إذا أسلموا أو فسقوا أو كفروا إلى خيرين وكون الأرض دار كفر ودار إيمان أو دار فاسقين ليست صفة لازمة لها بل هي صفة عارضة بحسب سكانها فكل أرض سكانها المؤمنون المتقون هي دار اولياء الله في ذلك الوقت وكل أرض سكانها الكفار فهي دار كفر في ذلك الوقت وكل أرض سكانها الفساق فهي دار فسوق في ذلك الوقت فان سكنها غير ما ذكرنا وتبدلت بغيرهم فهي دارهم فهي ايدا اذا الدار تابعه او متبوعه ها تابعه ليست متبوعه لو لو كانت متبوعه اذا ثبت انها بطريق الشرع يعني انها دار كفر كفرت كل من كان على على ارضها وليس الامر وكان وقد التزم بعضهم هذا عاصره موجوده الان التزموا ان كل من ثبت انه دار كفر الحين الناس كلهم العصر في ماذا انهم كفار وسئل عن بلد ماردين هل هي بلد حرب ام بلد سلم يعني التي قال فيها الشيخون ماذا جمعت الوصفين فاجاب كما في الفتاوى الجزء ال28 صفحه 241 واما كونها دار حرب او سلم فهي مركبه فيها المعنيان ليست بمنزله دار السلم التي يجري عليها احكام الاسلام لكون جندها مسلمين ولا بمنزله دار الحرب التي اهلها كفار بل هي قسم ثالث يعامل المسلم فيها بما يستحقه ويقاتل الخارج عن شريعه الاسلام بما يستحقه اذا المساله خلافيه في في اصلها ولا بد من اعتبار ان المساله اذا كان فيها خلاف حينئذ لا تجعل قطعيه ولو كان عندك انت الحكم الشرعي وصل الى درجه القطع حينئذ لا تلزم غيرك بذلك لان القطع والظن هذا يختلف اختلاف المسائل قال هنا اذا قوله نعم ذكر الحنابلة غيرهم ان البلدة التي تجرى عليها احكام الكفر ولا تظهر فيها احكام الاسلام مطلقا ليس فيها شعائر لا بل ده كفن وما ظهر فيها هذا وهذا فعلى كلام اليمين رحمه تعالى جمعات الوصفين فقد افتى فيها شيخ الاسلام ابن تيميه بانه يراعى فيها الجانبان فلا تعطى حكم الاسلام من كل وجه ولا حكم الكفر من كل وجه كما نقله عنه ابن مفلح وغيره فراد به المثل السابقه وقوله فلا تؤكل ذبائحهم عنده ولا تحل نسائهم لانهم كفال هذا من نمط ما قبل والشيخ لا يمنع من ذبيحه الشخص المعين اذا شهد ان لا اله الا الله وانا محمد رسول الله ودخل في الاسلام يعني المسلم ثبتا المسلم فذبحها هو بنفسه حينئذ ان الشيخ لا يمنع من اكل ذبيحته ما لم ياتي بمنع يمنع من حل ذبحه كما لو ارتد عن الاسلام اي نقض من عقد الاسلام وكان حكم النساء فكيف يقول ذلك في اهل بلد واهل قرى على جهه العموم هذا البلد لا يؤكل اكله لا تؤكل ذبيحتهم او لا تحل نسائهم وانما الحكم في المعين الشيخ رحمه الله يحكم على الاعيان ولا يحكم على جهه اطلاق بلد كذا لا تؤكل ذبائحهم ولا تحل نسائهم هذا الذي اشار اليه رحمه الله قال ودخل في الاسلام ما لم ياتي بمنع يمنع من حل الذبح وكذا حكم النساء فكيف يقول ذلك في اهل بلد وأهل قرية لا يعلم تفاصيل أحوالهم وما يجري منهم من النواقض إلا الله عالم الغيب والشهاد هذا ذلك النهو السابق أنه لا, لا قياس ما الذي أدراك أن هذا البلد بلد كفر باعتبار ماذا أن كل واحد قد قام به الكفر هذا تحتاج إلى أن تجعل ثم السبيان وتيختبره في عقيدته كفر بالطغوط أو ما كفر به بالطغوط أما اطلق الحكام هذا مقالف لي للشرع قالوا أما القتال وقالوا فلم يقاتل الا على اصل الاسلام والتزام مبانيه العظام ومن نقل عنه انه قاتل على غير ذلك فقد كذب وافترى كذب وافترى على ان بعض العلماء يرى القتال على ترك بعض الواجبات كما قال متيهيه وحكى الاجماع على ذلك فكيف بما اجمع عليه السلف امه وائمتها هكذا سلف دائما ياتي به سلف الائمه لعلهم سلف الامه وائمتها واما قوله ولا يجوز السفر هذه ثالثه واما قوله ولا يجوز السفر اليهم حتى منع السفر الى جميع بلاد الاسلام بلاد الاسلام فيطالب اولا بتصحيح هذا اثبت هذا عن الشيخ ابن تيميه ومنعه فان صح ف للسلف كلام معروف في السفر الى ما ظهر فيه شيء من شعائر الكفر والفسق يعني البدع ونحو ذلك قالوا يزورون ماذا السفر الى تلك البلاد ولو كانت بلدا اسلاميا ولو كانت بلدا اسلاميا ما ظهر فيها البدعه والفسوق والعصيان صارت المعاصي فاشيه حينئذ لا يسافر اليها هذا له له عصر الشيخ الذي لا يكون مخالفا للسلف قال فللسلف كلام معروف في السفر الى ما ظهر فيه شيء من شعائر الكفر والفسوق لمن لم يقدر على اظهار دينه وللقادر ايضا كما يعرف أهل العلم والفقه وقد منعوا من السفر إلى بلد تظهر فيها البدع لمن خشي الفتنة فكيف ببلد يدعى فيها غير الله الشرك الأكبر أعظم وأعظم ويستغاث بسواه ويتوكل على ما عبد معه من الآلهة من باب أولى وأحرى إذا كان مجرد البدع والمعصية التي لا تصل إلى حد الكفر منع السلف من السفر إلى تلك البلاد فإذا ظهر الشرك الأكبر من باب أولى وأحرى ولو لم يكن إلا سد الذراع لك فقاعد في هذا الباب قال بل قد صرح غلاة عباد القبور بأن لمشايخهم شركة في التدبير والتصريف وبعضهم يقول وكل إليهم تدبير العالم هذا أشد ما يكون من الشرك يعني وقع الشرك في الربوبية كما أنه وقع في الألوهية كما رأيناه وسمعناه من طوائف كثيرين قد حكاه عنهم الشيخ الإسلام في منهاجه فماذا على شيخنا رحمه الله تعالى لو حمل حما وسدد ذريعه وقطع الوسيله لحرج له اصل من كلام السلف في المنع مطلقا من المعاصي اذا فشت وظهرت وكذلك القواعد العامه تدل على, على ذلك اذا لا حرج ان يمنع من السفر الى البلاد التي فيها شرك اكبر لا سيما في زمن فشى فيه الجهل وقبض العلم وبعد العهد باثار النبوه وجاءت قرون لا يعرفون اصل الاسلام ومبانيه العظام واكثرهم يظن ان الاسلام هو التوسل بدعاء الصالحين وقصدهم في الملمات والحوائج وان من انكره جاء بمذهب خامس لا يعرف قبلهم فاذا كان الحال فاذا كان الحال هكذا فاي مانع من قوله واي دليل يجيز السفر إليهم ويبيحه مطلقاً دون تفصيل هذا لا يقوله إلا جاهل بأصول الشريعة ومدارك الأحكام ومن القواعد المهمة سد الذريعة وقطع الوسيلة المفضية إلى محظورات الشريعة لأن هذا الذي يسافر وهو جاهل حين إذن قد يقع في ماذا؟ يقع في المحظور ويرى من أهل العلم ويرى من طلبة العلم من يتوسل أو يستغيث الأخير حين إذن هذه فتنة قال فكيف بالكفر الذي لا ساحل له قد ابتلين بهؤلاء المعترضين الجهال الذين لا يعرفون قواعد الملة والشريعة ولا يستصحبون الأصول فيما يبدونه أو يحكونه من النقوة يستصحبون الأصول هذا في إشارة إلى أن الأصول من معرفة ما يتعلق بأصل الدين معنى التوحيد ومعنى الشرك هذا مستصحب في التنزيل قال وهذا اغتراب الدين من لك بالتي والصواب هذا زمان الصبر وهذا سمان الصبر من لك باللتي كقبض على جمر فتنجو من البلا ولو أن عينا ساعدت لتوكفت سعائبها بالدمع ديما وهو طلع بالواوي ولكنها عن قسوة القلب قحطها فيا ضيعة الأعمال تمشي سبهلنا هكذا <تصفيق> سبهلا لا يدري لا يدري لا يدري لأين يمضي هذا كلام بالشاطبي في حز الأماني والجتهاني قال الحمد للتعالى ولها معان جيده ارجعوا الى شروحها قال واما قوله فاذا تولى بلدا قهرا من بلاد محاربيه جعلها بزعمه فيئا بيتا مال لهم بزعمه فيئا بيت مال لهم والعياله واتباعه يعني جعل ماذا ما ياخذه فيئا واجعله بيت مال له ولعياله ورد به الشيخ محمد رحمه الله يزعم بذلك انه يفعل فعل الصحابه رضي الله عنهم بالشام والعراق وغيرها من بلاد المسلمين طعنا فيه الشيخ رحمه وتعالى أنه يغزو بلاد المسلمين ويأخذ المال فيئا فيجعلوا له ولعيالهم قال والجواب أن يقال هذه العبارة عبارة جاهل بالحال والواقع جاهل بالأحكام الشرعية والشيخ رحمه الله ما اختص بشيء من ذلك له ولا لعياله بل هم كسائل المسلمين يأكل أحد من الزكاة بفقري وحاجته وجهاد إن أخذ من بيت المال وحاجته فلي فقره لانه محتاج وحينئذ كان من اهل الزكاه ومن الفيء بحسب غناه في الاسلام ونفعه لاهله ومقامه فيه وغيرهم احظوا اكثر يعني اخذ غير اولاد الشاء اخذوا اكثر وامر هذا المال الى وامر هذا المال الى اولات الامور والائمه هذا حقيقه الحال ثم رجع الى المس هذا باعتبار الواقع حكايه واقعا واما الحكم الشرعي فمعلوم ان الرسول صلى الله عليه وسلم فتح خيبر وقسمها بين الغانمين واختص منها لنفسه عليه الصلاه والسلام ولاهله منها بفدك ياكل منها هو واهله ثم صارت صدقه بعده بنص الحديث بيد ابي بكر ثم عمر ثم دفعها عمر الى علي والعباس وهذا اطيب المكاسب واحلها قال الله تعالى واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول الايه وقال تعالى ما افا الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول وقد اخذ الجزيه من مجوسي هجر واهل نجران وقسمها بين اصحابي وسيرته صلى الله عليه وسلم في المغالم معروفه مشهوره عند اهل العلم يعني الاخذ من الفيء او الغنيمه هذا ليس مال المحرمه بل هو جائز لكن البحث في ماذا في الحكم الشرعي كما سياتي قال والبحث في حال من اخذت منه وفي دينه هذا محل البحث هل اخذت هذه الغنيمه او هذا الفيء من محله ممن يجوز اخذ منهم او لا هذا الذي يبحث فيه اما كون طعن في الشيخ الاخير فهذه مساله اخرى قال والبحث في حال من اخذت منه وفي دينهم هل هذا الاخذ على الوجه الشرعي والقانون المرضي او لا هذا محل البحث ان اردت الاعتراض فناقش في هذه المساله هل اخذ الشيخ من هؤلاء الذين سميتهم مسلمين او انهم غزا او انه غزا بلاد المسلمين فاخذوا ماذا ظلما وجورا وانما النظركم في هذا المساله هل هو مصيب او لا قال واما التشنيع بمجرد اخذها فهو حرفه الجاهلين وطريقه غير المحصلين وحينئذ فيقال ان كان ما صدر من رؤساء الاحساء والقطيف وغيرهم ممن اخذ ماله فئيئا وغنيمه هو الشرك الاكبر وعباده الصل لكونهم مشركين وعبدوا غير الله اذا هذه قتال في محله او لا قتال في محله فما اخذ منهم اخذ من كفار وهو صريح الرد على الله وعلى رسله وعلى ائمه الدين وما قرره الشيخ يعني محمد وبينه هو توحيد رب العالمين الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب وانهم يعني هؤلاء الرؤسااء صالح ساوا قطيف أو من قاتله مشيخ وانهم قاموا اشد القيام في رده واطفائه لدوه توحيد وقاتوا على ذلك بعد قيام الحجه واعتراف كثير من علمائهم بانه الحق وانه دين الله فلا حرج حينئذ ولا اثم في اخذ تلك الاموال فيئا وغنيمه لا اشكالا في لانه اخذت ممن اخذت ممن مشركين لم يؤمنوا بالله تعالى ولا برسول صلى الله عليه وسلم وانما وقعوا في الشرك الاكبر وهو ناقض من نواقض الاسلام اينئذ اخذت به بوجهه الشرع ولا اثم في اخذ تلك الاموال فيئا وغنيمه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وعملا بدينه وشرعه وان كان ما عليه من اخذت هذا صوره اخرى وان كان ما عليه من اخذت اموالهم من عباده الصالحين والشرك بالله والاعراض عن دينه وقتال اهله ومعادات من قام به هو الاسلام وهو الحق ان كنت تتصور ان ما عليه هؤلاء المس هو الاسلام وهو الحق وهم مصيبون في ذلك على بينه من الله فالذم لمن حكم على اموال بهذا الحكم والعيب له وتجهيله يتجه ولا يعا يعني لو كانوا مسلمين بالفعل ووافق الحكم الشرعي فالذم في محله وان لم يكونوا مسلمين هذا هو الحق عين اذن الذم ليس فيه في محله ورد ان يصور له باعتباري عقيدتي هو انت تعتقد ان هؤلاء عباد القبور انهم على ماذا على الاسلام فلو كان مصيبا لكان النقد في محله ولكن الواقع على خلاف ذلك فالكلام في الاصل الذي تفرع عنه اخذ الاموال كلام في الاصل الذي تفرع عنه اخذ الاموال وماذا ان هؤلاء مسلمون وليسوا وهو سماه ماذا؟ مسلمين او قد سماهم ماذا سمهم مسلمين حينئذ اخذ المال ليس على وجه ولا يحل وجعلها فيئا وغنائم المعترض لا يرى ان عباده الصالحين ودعاؤهم هذا هو المحك المعترض لا يرى ان عباده الصالحين ودعائهم والتوكل عليهم والذبح لهم وتسويهتهم بالله في الحب والخوف والرجاء والتعظيم شرك وضلال يبيح الاموال والدماء بعد قيام الحجه فلذلك اعترض باخذ الاموال وجعلها فيا قال بعد قيام الحجه لانه اراد ماذا القتل لابد من من الحجه بل ولا يرى ما كانت عليه البوادي من ترك دين الله والعراض عما جاءت به الرسل وانكار البعث والرجوع في الدماء والاموال الى ما حكمت به اسلافهم ومعاشرهم هذا من الشرك الاكبر تحاكم الى غير شرع الله تعالى مع الاستهزاء الصريح بدين الله ورسله مكفرا مبيحا للقتال والمال يعني هو لا يرى هذه ماذا من المكفرات لا يرى الشركه والاستهزاء بدين الله تعالى وانكار البعث ونحو ذلك لا يراه مكفرا مبيحا للمال والقتال قال وشبهه هذا الضال واخوانه من قبلي انهم يقولون لا اله الا الله ما دام ان يقول لا اله الا الله لا يكون قتالهم يكون قتالا للمسلمين واذا اخذت اموالهم لا يكون فيئا ولا غنيمه صار باطلا والعلماء يكفرون بدون هذا من المكفرات ويرون ان اموال هؤلاء المرتدين فيئا لا يختلفون في ذلك سموه ماذا مرتد باعتبار انه نسبوا ما اصلا الى الى الاسلام والا نرجع الى التفصيل الساعه قالوا اما قول المعترض ياتي ان شاء الله تعالى الله تعالى اعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين